قلت لي هلفت مي من الخيال وقسمها تبدل القصيد وتنتهي وقلت بجاوب على اصعب سؤال ما بي اجرح قلب تسلي مهتويه مي اسطوره وقصه لا تزال قلت عنها كل بيت مشتهيه لا اخوان ولا عمام ولا خوال ولا ابو لا ام لا شيء تقيه ولاني ما احب المتاهات الطوال وين رحت وين جيت وغبت ليه ولاني ما أحب التغلي والدلال وليهم تغيروا صوتك ويش فيه ولاني ما أصبر ولا عندي مجال ولا صدق فكرة الحب النزيه ولني ما أصبر ولا عندي مجال ولا صدق فكرة الحب النزيه والخيالية مواجهها حلال والحقيقية حرام وما يليه والحقيقي أحلى من حلم الليال لكن نبطينا وحنا نحتريه والخيال الحقيقية الخيالية مواجهها حلال والحقيقية حرام وما يلي والحقيقي احلى من حلم اللي يعلك نبطينا وحنا نحتريه والخيال اللي مواجهها موحال أحسن من الواقع اللي ما كل هذا كان قبل الاحتلال قبل حبه رابع العيد أرتويه قبل اشوفه يوم هنا مرتاح بار محتويني طيف مي ومحتوين يوم شفتت عقب ما شفتت دريت ان الجمال اللي محتم منه تخليني أتيه يوم أشمل العنق والخد الشمال يوم قلتي أنت خبل وقلت إيه أنا واحد ما اعرف لعب العيال أمسك يديني وأنا أمسك يديه أما ناديني يا عبد الله كل هذا كل هذا كان قبل الاحتلال قبل حبه رابع العيد ارتويه قبل شوفت يومنا مرتاح بال محتويني طيف مي ومحتوي عقوما شفتت دريت ان الجمال رمشت منه تخليني اتيه يوم ما شم العنق والخد الشمال يوم قلتي انت خبل وقلت ايه انا واحد ما اعرف العب العيال يمسك يديني وانا امسك يديه اما ناديني ديني عبد الله تعال وانت لاقه بالقلوب وبالوجيه وانت عاهد في هوانا بالوصال ولا خليني على ماني اروح عبد الله وللمتابعه عبر البلاك بيري عبر البن كود 22 70 70 7 ايه ابو عبد الله